ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ هَمَّتْ أَنفُسُهُمْ يظن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 يقولون لو كان لنا مِنَ الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرد الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله مَا في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور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 من الله ورحمة الخير مما تجمعون